وقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أي وَالَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَنُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّكِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْ هم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وَلَا يَرَونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ عَلَى أُمْمَ يَذْكَرُونَ وَإِذَا مَا سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم من صرف, صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفهمون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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام رأ تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أُوحِيَ إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أُنذِرَ النَّاسَ وَأُبَشِّرَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ست كَتَبَ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلك من الله ربكم فعبدوه أ فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعده الله حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من اميم وعذابه اليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَقُونَ الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك